مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدًا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 جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قبلة. وَمَا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 118. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا 119. ومن أظلم ممن ذكر تَرَبه فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يفقهوه وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ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 117. أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا 118. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا لََّا جَوزَ قَالَ لِفَتَهُ آتَِا غَدَا أَناَا لَ قَدِ لَقينَ مِن سَفَرنَ هذاَا نَصَبَاء قَالَ أَرَأَتَئِذْ أَوَنَا إِلَ الصَّخْْرَةِ فَإِن نَسيتُ الْ الحُوط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 119. قال إنك لن تستطيع معي صبرا 110. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 111. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن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 يا غُلَماً فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جئت شيئا نكرا